باب الرياء والسمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعاده ابن ادم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن ادم تركه استخاره الله ومن شقاوة ابن ادم سخطه بما قضى الله له